بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل يلتقي معكم عبر تسجيلاتكم تسجيلات دار بلال والتي شرفت بتسجيل محاضرة تحمل عنوان سلطان المنامات والآن مع بداية محاضرة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أما بعد فلقد كان الحلم ولا يزال من التجارب الإنسانية التي حظيت باهتمام بليغ في حياة البشر فللحلم آثاره وانطباعاته في نفس الحالم فقد تلقى صديقا أو قريبا فتراه حزينا كئيبا فتسبر غور نفسه لتعرف سر كآبته وحزنه فتعجب أشد العجب عندما تعلم أن سبب ذلك رؤيا مرعبة أو منذره بخطر سيداهمه وقد تجده فرحا منشرح الصدر باسم الثغر وما ذاك إلا لأنه راى رؤيا مفرحة أو مبشرة بحدث سار قادم لم يكن تأثير الرؤى مقتصرا على الأفراد العاديين من البشر فحسب بل امتد تأثيرها على النابغين والأذكياء وكم اقضت الرؤى مضاجع الجبابرة والملوك وكم شغلت شعبا بأكمله يوما ما وما قصة رؤيا ملك مصر في عهد يوسف عليه السلام ببعيدة عنا حينما رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات وكانت رؤيا حق نفعت الناس نفعا عظيما عندما وجدت الشخص الذي يحسن تأويلها ويحسن تفسيرها كثير من الناس اليوم يبادرون بتكذيب الرؤيا أو يحصرون الرؤى المنامية في نوع واحد فقط وهو الانعكاسات التي تجول في فكر الإنسان في حال يقظته وما يختزنه في فكره الباطن فإذا استسلم للرقاد وطاف في أودية الكرى فإن عقله الباطن يعمل فيحقق في نومه ما لم يستطع تحقيقه في حال يقظته لا نستطيع ان ننكر ان هذا بالفعل أحد اقسام الرؤيا لكنها لا تنحصر في هذا القسم فقسم كبير من الرؤى التي يراها الناس ما هي الا انعكاسات لاحاديث النفس وخواطرها التي تمر بها في اليقظه فالانسان ينشغل بموضوع معين في حال يقظته فيفرض هذا الانشغال نفس هذا الموضوع ويصبغ به مناماته فهذا قسم فعلا من أقسام الرؤيا، لكن الذي ينبغي أن نرفضه رفضا قاطعا جازما أن الرؤى كلها بهذه المثابة فهذا تحكم يعلم كذبه كل من تفكر في رؤاه التي مرت أو تقدمت أو التي سمع الناس يحكون تجربهم في هذا الأمر فكم من رؤية رآها الإنسان قبل أن تقع ثم تقع بالفعل بصورة مدهشة تبطل قول من حصر الرؤى فقط في موضوع الانعكاسات. وكان هناك صحفي يهودي يدعى ليوبولد فايس نمساوي يهودي صحفي شهير ثم أسلم وتسمى بمحمد أسد حدث في كتابه الطريق إلى مكة عن رؤيا رآها قبل أن يسلم وقام من منامه وسجلها ورغم أن هذه الرؤيا كانت رؤيا طويلة وكثيرة الأحداث إلا أنها وقعت بعد ذلك بكل تفاصيلها بالرغم من طولها وكثره أحداثها إذا ليس كل الرؤى انعكاسات لأحاديث النفس وخواطرها وهواجسها ولكن أمر الرؤى أعجب من ذلك والإنسان ليس بمطيق بعقله وفكره أن يصل إلى أعماق نفسه لأن في النفس مجاهيل يعجز الإنسان عن الإحاطة بها رغم أنها أقرب الأمور إليه فللرؤية علاقة بالنفوس الإنسانية كما أن فيها جانبا غيبيا لا يخطع للعلم المادي المبني على النظر والتأمل والبحث المادي ومن ثم في مثل هذه الموضوعات التي لها تعلق بعالم الغيب نرى أن الوحي الشريف يحافظ على قوانا وقدرتنا وطاقتنا العقلية أن تهدر سدى فيما لا طائل من ورائه فيبين لنا هذا الغيب من خلال نافذة الوحي فقد فصل وفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع القول الذي يغنينا عن أن نحتاج إلى أحد بعده في ذلك الأمر وذلك لأن كلامه صادر عن الوحي يقول صلى الله عليه وسلم إن الرؤيا ثلاث منها أهاويل من الشيطان ومنها ما يهم به الرجل في يقاضته فيراه في منامه ومنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة وهذا الحديث صحيح إن الرؤيا ثلاث منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم وهذا هو الحلم الذي يكون سببه الشيطان يريه أشياء ليدخل عليه الهم ويدخل عليه الحزن فهذه من الشيطان ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه وهذا هو حديث النفس أن إنسان ينشغل في أثناء اليقظه بأمور ففعلا تنعكس في مناماته ويحدث بها نفسه فيراها في المنام فهذا هو القسم الثاني ومنها جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة وهي الرؤية الصادقة أو الرؤية التي هي من الله وهي جزء من الوحي يعني واحد على ستة من النبوة وعند الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثلاث الحسنة بشرى من الله والرؤية يحدث الرجل بها نفسه والرؤية تحزين من الشيطان الرؤيا ثلاث الحسنة بشرا من الله الرؤية الحسنة وهي رؤيا الحق وهي جزء من الوحي وجزء من النبوة الحسنة بشرا من الله النوع الثاني والرؤية يحدث الرجل بها نفسه وهي الانعكاسات كما ذكرنا والقسم الثالث والرؤية تحزين من الشيطان ليدخل الهم والحزن على ابن آدم ويقول صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها وشر الشيطان وليدفل ثلاثة ولا يحدث بها أحد، فإنها لا تضر وهذا متفق عليه الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب ولذلك في الأثر أيضا يعني الإنسان إذا رأى رؤيا فلا يحدد بها إلا حبيبا أو لبيبا عاقلا حبيبا لأنه إذا كان مبغضا أو عدوا حاسدا ربما فسرها تفسيرا بخلاف ما ينبغي تفسيرها به فيسوءك ذلك واللبيب العاقل لأن ممكن انسان أحمق أو غير عاقل أيضا يقع في الخطأ في تأويل الرؤيا فمن أداب رؤية الحسنة لا يحدث الإنسان بها إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره، فليتعوذ بالله من شرها بمجرد أن يفيق من النوم يتعوذ بالله عز وجل من شر هذه الرؤية ومن شر الشيطان، وليدفن ثلاثة ولا يحدث بها أحدا، لا يحكيها لأحد، فإنها لا تضره يعني فإنها لا تضره إن هو التزم بهذه الأداب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث متفق عليه وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال رأيت في المنام كأن رأسي قد قطع قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس وهذا رواه مسلم فمن المنامات ما فعلا يتضح فيه أن الشيطان يلعب بالإنسان كمثل هذه الأشياء ففي هذه الحالة ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يحدث بذلك الناس ومن المعلوم أن للشيطان قدرة على الوسوسه في صدور الناس كما قال تعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس وفي الحديث أيضا ان الشيطان يجري من ابن آذم مجرى الدم فللشيطان القدرة على أن يمثل للنفس في المنام أمورا تفزعها و تحزنها. النوع الثالث من رؤيا لم يفكر بها صاحبها يوما من الأيام ولم تخطر على باله وهي بعيدة كل البعد عن تفكيره وقد يراها بصورة جلية واضحة لا تحتاج إلى تفسير ولا إلى تأويل هي نفسها تفسر نفسها وقد تكون امثالا مضروبة واحداثا مسبوكة تحتاج إلى علم وتقدير وفهم ثاقب ونظر بعيد فليس كل من رزق علما يكون قد رزق فهما بتأويل الأحلام والرؤى هذا القسم كما ذكرنا هو الرؤيا من حق من الله وهي وحق أو جزء من الوحق وهذا هو ما تبقى فقط من حقيقة النبوة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ما علاقه هذه الآية بموضوعنا قول تعالى لهم البشرى لهم البشرى فهذا هو ما تبقى من النبوة بقي من النبوة هذا الجزء من النبوة الذي يأتي في المنام للمؤمنين رؤية الحق ليبشره بخير أو بأمر يسره فهذا هو ما تبقى من النبوة المبشرات وذلك يطلق على الرؤية الصالحة المبشرة يقول صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرة قالوا وما المبشرات قال الرؤية الصالحة وهذا رواه البخاري وزاد مالك برواية عطاء بن يسار الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له هناك ما هو أقوى من ذلك من رؤيا المؤمن أو ولي الله الصالح هناك ما هو أقوى في منزلته ومرتبته بل في حجيته وهي رؤيا الرسل والانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام فهذه قطعا وحي إلهي فالانبياء لا يتطرق إلى منامتهم الشيطان وإنما رؤيا الانبياء وحي كما هو معلوم ولذلك رأينا خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بادر إلى ذبح ولده إسماعيل عندما رأى في المنام أنه يذبحه ولا يمكن أن يقدم إبراهيم على هذا إلا إذا كان على يقين من أن ما رآه وحي من الله سبحانه وتعالى أما غير الأنبياء فقد تقع له الرؤيا الحق وتكون دلائل الصدق عليها بينه لكن في الحقيقة لحن لا نستطيع أن نجزم بأن رؤيا غير الأنبياء حق إلا بعد أن تتحقق على النحو الذي رآه صاحبها في منامه فرؤية غير الأنبياء لا نستطيع أن نقطع لأنها رؤية حق إلا إذا رأى شيئا ثم بعد ذلك تحقق فبعدما يتحقق نقطع أنها كانت رؤيا حق وربما تكلمنا يعني من قبل عدة مرات وإن كان بعد العهد عن تأثير الرؤى في حياة الناس ساعات الناس تبالغ كعادتها في بعض الأشياء ف. حياته يسيرها المنامات في بعض الناس نلاحظ أن المنامات لها سلطان شديد جدا عليها حتى أن حياته في اليقظه كلها عبارة عن التوجيهات التي لا تلقاها في المنام, المنام. الذي نريد أن نلفت النظر إليه كيف تعرف أنها رؤيا حق وأنها من الله كيف هذا يخدع نفسه يقول جبت كتاب النابلسي وكتاب مش عارف ابن سيرين. مع إن كتاب ابن سيرين كتاب لا سند له فهو كالرجل الذي لا نسب له لا يعرف أبوه ولا أمه فنفس الشيء كتاب ابن سيرين هذا منسوب إلى ابن سيرين وليس له سند على الإطلاق إلى ابن سيرين. ثم ما نظن ابن سيرين كان متفرغا بهذه الصورة حتى يفرغ كتابا كاملا بهذه الصورة في تأويل المنامات. فبعض الناس كل حياته مبنية على إنه ينام في كل مشكلة ينام عشان يشوف رؤية ويتصرف تفقن هذه الرؤية. عايز يتزوج يصلي استخارة ويقول لك نمت عشان أنتظر رؤية تجيلي في النوم. قال إن الاستخارة تنتظر بعدها هذا ما الدليل؟ أنت تستخير ثم تمضي إلى الأمر ان يصر لك فهو خير لكن بعد الأخذ بالأسباب وعند وجود أي عقبة في طريقك تقاومها فإذا انكسرت العقبة وتجاوزتها أكمل ظهرت عقبة أخرى ما تقولش دي تأثير الاستخارة لا لأن السلبية لا يعجز عنها أحد ما فيش أحد يعجز ابدا عن السلبية لكن مطلوب إنسان يأخذ كل الأسباب ويصارع كل عقبة ثم العبرة بالنهاية بعدما تستفر بوسعك في كل ما تستطيع من يعني الأسباب أشرنا الحادثة عظيمة كان لها أثر كبير في التاريخ المعاصر وهي ما حصل في اليوم الأول من شهر محرم سنة 1400 من الهجرة حادثة اقتحام الحرم المكي وما حصل في إثرها من الفتن وخلاصة الكلام أن هؤلاء الذين اعتصموا في داخل الحرم المكي وحصل بسببهم هذه الفتنة بنوا كل نظرية المهدي المنتظر محمد عبدالله البحطاني بنوها عليه على رؤى ومنامات كل الموضوع كان مبني على رؤى ومنامات رؤى يراها الصغير ويراها الكبير ويراها الرجال ويراها النساء ويجي الناس من كل حتة يقولوا إذا أنا شفتوا لابس كذا وأخضر ومش عارف عليه بقعة زيت فأول بيشوف الشخص ده يلاقي فعلا بقعة زيت فقال أنت المهدي المنتظر الثانيين الله أكبر ويهلله ويحكي بعضها لبعض تخرج الرؤيا شبرا تعود زراعا من الزيادات تماما كما يفعل الصوفيه في دجالهم وخنافتهم إنسان يريد أن يقنع نفسه بأن هذا من الله وأن هذا حق طبعا الواقع بعد ذلك أثبت لنا أن هذا كان من الشيطان كانوا يستدلون بما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الأحاديث التي فيها الرؤيا رؤيا ليلة القدر وقول النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم توطأت على أنها السابعة والعشرين إلى آخره فنقول له دي رؤيا الصحابة توطأت لكن هل أنتم كالصحابة إذا توطأت رؤاكم تكون دليل على أن هذا حق الدليل أن هذا لم يقع بل نتج عنه من الفتن ما الله سبحانه وتعالى بها عليم لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم حياً بين أظهرنا لا كفانا مؤنة هذا الأمر ولميز لنا الرؤى الباطلة من الرؤى التي هي حق أما ونحن لسنا بمعصومين فلا بد أن الرؤى تبقى في مجال الظن مهما كان ولا ترقى إلى اليقين ولا إلى الجزم إلا أن تتمثل في واقع مشهود وعند ذلك يوافق الواقع الخبر، فإذا لا يستطيع أحد أن يجزم ويقطع بأن هذه رؤى حق إلا بعد أن تقع لقد أولا أصّدّيق أبو بكر رضي الله تعالى عنه بين إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصاب في تأويله وأخطأ. فإذا وجود النبي عليه السلام يمكنه أن يميز لنا، لأنه قال أبو بكر إيه أصبت بعضا وأخطأت بعضا. يعني إذا كان أبو بكر قيل له أصبت وأخطأت، فماذا يقول من يأتي بعد ابو بكر رضي الله تعالى عنه؟ والحديث رواه ابن رضي الله عنهما قال كان أبو فايرة رضي الله عنه يحدث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الليلة ظلة ينظف منها السمن والعسل ظلة سحابة بينزل منها السمن والعسل ورأيت الناس يستقون بأيديهم فالمستكثر والمستقل ورأيت سببا واصلا من السماء إلى الأرض فأراك يا رسول الله أخذت به فعلوت ثم أخذ به رجل بعدك فعلى ثم أخذه رجل بعده فعلى ثم أخذ به رجل فقطع به ثم وصل له فعلى به فقال أبو بكر أي رسول الله بأبي أنت وأمي والله لتدعني أعبرها فقال اعبرها فقال أما الظلة فظلة الإسلام وأما ما ينظف من السمن والعسل فهذا القرآن لينه وحلاوته وأما المستكثر والمستقل فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه فأخذت به فيعليك الله ثم يأخذ به بعدك رجل آخر فيعلو به ثم يأخذ بعده رجل آخر فيعلو به ثم ياخذ اخر فينقطع به ثم يوصل فيعلو به اي رسول الله لا تحدثني اصبت ام اخطات قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبت بعضا واخطات بعضا قال أقسم بأبي أنت وامي يا رسول الله لا تخبرني ما الذي اخطات فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم لا تقسم ربما لانه اذا كشف له مثلا أن في هذا ما يشير إلى قتل عثمان مثلا أو نحو ذلك من الأشياء فربما يسهو. فإذا قال له لا تقسم وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما في صور انحراف الناس في باب المنامات كثيرة وخصيرة في نفس الوقت كن إنسان يعتبر المنام له سلطان على حياته بحيث يقفز به فوق حتى الحكام الشرعية كأن يستحل به دماء المسلمين فبلا شك هذا مظهر من مظاهر الانحراف الشديدة حكى الحسن ابن قحطبه قال استؤذن لشريك ابن عبد الله القاضي على المهدي وأنا حاضر فقال علي بالسيف فأحضر قال الحسن فاستقبلني رعده لم أملكها تعش ودخل شريك فسلم فانتظى المهدي السيف أخرج السيف وقال لا سلم الله عليك يا فاسق فقال شريك يا أمير المؤمنين إن للفاسق علامات يعرف بها شرب الخمور وسماع المعازف وارتكاب المحظورات فعلى أي ذلك وجدتني؟ قال قتلني الله إن لم أقتلك قال ولما ذاك يا أمير المؤمنين؟ ودمي حرام عليك قال لأني رأيت في المنام كأني مقبل عليك أكلمك وأنت تكلمني من قفاك فأرسلت إلى المعبر فسألته عنها فقال هذا رجل يطأ بساطك وهو يسر خلافك فقال شريك يا أمير المؤمنين إن رؤياك ليست رؤيا يوسف بن يعقوب عليهما السلام وإن دماء المسلمين لا تسفك بالأحلام قال لست أنت يوسف عليه السلام؟ يعني بمعنى لست نبيا معصوما بحث رؤياك تكون حقا ونقطع بصحتها إن رؤياك ليست رؤيا يوسف ابن يعقوب عليهما السلام وإن دماء المسلمين لا تسفك بالأحلام فنكس المهدي رأسه وأشار إلي بيده ان اخرج فانصرف قال الحسن يعني ابن قحطبة قال الحسن فقمت فلحقته فقال أما رأيت صاحبك وما أراد أن يصنع فقل تسكت لله أبوك ما ظننت أني أعيش حتى أرى مثلك يعني في حسن تصرفه وحسن جوابه الذي أنقذه من القتل. روى أيضا ابن عساكر في تاريخ دمشق باسناده عن أحمد بن محمد بن رشدين أن بعضهم راى الشافعية في المنام فقال له كذب علي يونس ابن عبد الأعلى في حديث الجنادي ما هذا من حديثي ولا حدثت به فعلق الحجر على هذا المنام قائلا يونس ابن عبد الأعلى من الثقات لا يطعن فيه بمجرد منام وعن المرذي قال أدخلت إبراهيم الحصرية على أبي عبد الله وكان رجلا صالحا فقال إن أمي رأت لك مناما هو كذا وكذا وذكرت الجنة يعني رأتك في الجنة فقال يا أخي إن سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه بمثل هذا لانك كنت رأيناك في الجنة وراينا لك بنامات كذا وخرج إلى سفك الدماء طبعا لأنه ليس بمعصوم وقال الرؤيا تسر المؤمن لكن لا تغره لا تغر وتستدرج إلى مخالفة الشريعة وعن محمد بن يزيد قال كانوا يرون لمهيب أنه من أهل الجنة فإذا أخبر بها اشتد بكاؤه وقال قد خشيت أن يكون هذا من الشيطان وقال بعض الشيوخ المعاصرين إن الناس تضايقوا من وجود حاكم من الحكام وأصبحوا يتحدثون عن مرضه وأمراضه المتعددة وقرب وفاته فإذا بكثير منهم يرى في المنام أنه سيموت في شهر كذا أو قبل شهر كذا ثم يؤولها لهم واحد ممن هو على فيجزمون أنه لن يصلي العيد مع المسلمين سيكون الأجل قد حضر ويؤكدون بأن هذه الرؤى توطأت وأنه لا يمكن تكذيبها أو جحدها ولا يمكن التشكيك في حصولها ما الذي حدث؟ مد في عمر الرجل وصلى العيد وعيادا أخرى بعده ولعل اللي في بالي ما زال يصلي العيد حتى الآن <تصفيق> آخرون ثقل عليهم ما يعانيه المسلمون من اليهود فطاشت نفوسهم إلى أحلام رأوا فيها معارك واجتياحات يهودية لبلدان المسلمين سوف تحصل في يوم كذا وكذا فبدأوا يضعون الخطط والاستراتيجيات والتوقعات لمواجهة هذا العدوان في هذا التاريخ لا نقول ان المسلمين لا يستعدون لملقاة اعدائهم في أي وقت ولكن بناء على منامات وتحديد التاريخ واللحظة بالمنامات هذا عبث وكم من رؤى يقضة أو منام بالغ في تقديرها الإنسان وهو يعلم أنها من حديث النفس وتلبسات الشيطان فجرته إلى مهاوي وإلى بلايا كثيرة ذكر المترجمون للشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى أنه كان نائما فرأى نارا عظيمة تتصاعد ثم سمع من هذه النار صوتا يقول يا عبد القادر أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت عليك فقال الشيخ عبد القادر في المنام رد عليه فقال إخس يا عدو الله عرف أنه الشيطان لماذا؟ لأن بمنتهى البساطة أسرع علامة يستطيع بها تحديد أن هذا كذب أن الحرام لا يكون حلالا ابدا بالمنامات، كما أن النجاسة لا تستحيل إلى فهارة واضح فلا يتحول المحرم بشرع الله إلى حلال لأنه رأى في المنام من يحل له الحرام إذا كنا في اليقظة لا نقبل أي إنسان يحرم الحلال أو يحل الحرام ونقول هذا كفر وخروج من الملة فما بالك بالنوم وقد غاب إدراك الإنسان وغاب وعيه ورفع عنه القلم فيعني مثل هذا النمط من التفكير والغلو في أمر المنامات اخصب بيئه لنموه البيئه الجاهله البيئة الجاهله التي ليس فيها بصيرة ولا علم ولا انضباط فقهي فيفزع الناس إلى الخرافات وإلى الأوهام بها ضمأهم وحاجاتهم النفسية كذلك أيضا نرى كثير من الناس يعني ربما بنى خطبة جمعة كاملة على منام وكأن الموضوع الذي يتحدث فيه لا يخدمه آيات من القرآن الكريم ولا أحاديث شريفة أيضاً ممن ينشغلون جداً بالمنامات انشغالا زائداً عن الحد من يكونون مسجونين أو معتقلين أو بالاصطلاح الآخر متحفظاً عليه فامثال هؤلاء الناس بتكون المنامات لها دور كبير جدا أو اثر عظيم في حياتهم وقد قال بعض الشعراء وصف حال المساجين وكيف تأثير الرؤية والمنامات في حياتهم يقول إلى الله فيما نابنا نرفع الشكوى ففي يده كشف الضرورة والبلوى خرجنا من الدنيا وانا لاهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا إذا جاءنا السجان يوما لحاجة فرحنا وقلنا جاء هذا من الدنيا ونفرح بالرؤيا فجل حديثنا إذا نحن أصبحنا الحديث عن الرؤيا. فإن حسنت لم تأتي عجلة وأبطأت وإن قبحت لم تحتبس وأتت عجلة يبقى أوكلات الأنباء بتشتغل ما بين الزنزين رأيت كذا ورأيت يا أخي لك كذا فأوكلات الأنباء في الصباح تنقل ما يعني جاء المراصلون به في المنامات يعني طبعا هؤلاء معذرون أو يعني هناك تبرير لهذا الشيء الفراغ الذي يعيشون فيه لأنه لا توجد في حياتهم وقائع ومستجدات فمعذلون عن الحياة وبالذات فيما مضى وليس لهم يشغلهم أو يقضي على فراغهم أيضاً هم في حالة كرب والرؤيا هم يترقونها لأنها ربما تبشر بتفريج هذا الكرب وقرب الخلاص ونفس المعنى هناك إشارة في قصة يوسف عليه السلام أن السجين قد تحدث له الرؤيا ويتحدث عنها أكثر من غيره إذ يرى الأبواب كلها قد اغلقت ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويصدق مع الله فيحدث له من صفاء القلب ما يمكن فعلا أن يكون مهيئا لحصول رؤيا حق أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر التفت إلى أصحابه فقال هل راى أحد منكم رؤيا. فإن رأى أحد منهم رؤيا يعني يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول فيها ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يقول هنا لابد أن الى إلى الرؤية الحق بتسمى أحياناً إيه قلنا؟ المبشرة أو البشرة الرؤية الحق تساوي البشرة فانتبهوا لهذا يبقى الرؤية مبشرة فقط بمعنى أنه لا نستفيد من الرؤية التي هي من الله سبحانه وتعالى إلا التبشير فقط وفي معنى التبشير طبعاً الإيه؟ التحذير ربما رجل صالح يرى الرؤية تحذره من شيء معين خطأ كي يرتدع عنه فهي في معنى النذار في معنى البشر أما التشريع فلا يمكن أن تفيد رؤية تشريع تبشير وليس تشريعا فالتشريع لا يفتح باب التشريع أبدا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا في اليقظة ولا في المنام ما فيش أي باب لتشريع جديد في تغيير لما شرع النبي صلى الله عليه وسلم لا في اليقظة ولا في المنام التشريع تحريم الأحكام الفقهية إنما تأخذ من أهل العلم في حال اليقظه باستفتائهم ورجوع إلى علمهم فالشيء الوحيد الذي هو ثمرة الرؤية المقبولة هي فقط التبشير وكما ذكرنا ليس كل ما يراه الإنسان في المنام يكون رؤيا بل هناك الحل وقد يكون من الشيطان كما ذكرنا وفي حديث أبي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان آخر الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا والرؤيا ثلاثه رؤيا بشرى من الله عز وجل ورؤيا مما يحدث الإنسان نفسه ورؤيا من تحزين الشيطان فإذا راى احدكم ما يكره فلا يحدث به وليقم وليصل والقيد في المنام ثبات في الدين والغل أكرهه وهذا متفخ عليه أيضا أشعرنا إلى حديث جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو يخطب فقال يا رسول الله رأيت فيما يرى النائم البارحة كأن عنقي ضربت فسقط رأسي فأتبعته مشيت وراه فأخذته ثم أعدته مكانه وركب رأسه على قسم ثاني من جديد فقال رسول الله صلى الله وسلم إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدثن به الناس وهذا أخرجه مسلم في صحيحه قد يكون المنام أو الحلم الذي يرى الإنسان يعني بسبب اعتلال مزاجه واختلاله فتتلون أرضية الرؤية بالحال النفسية للانسان الإنسان المكتئب الحزين يرى رؤية تتوافق مع مزاجه واختلاله كذلك ايضا أحياناً حالة الشبع والتخمة أو ربما الجوع حتى في الامثال الناس يقولون ان الجائع يحلم بالإيه؟ بالخبز ايضا مما نلفت النظر إليه احيانا نلاحظ في بعض الخطباء ممن يتسهلون في الأحاديث الضعيفة والواهية ونحو ذلك ايضا مما يسردونه في خطبهم كلام كثير جدا رأى رجل صالح كذا ورأى رجل صالح كذا كثرة الكلام والاستدلال بالرؤى بطريقة تزاحم الأدلة الشرعية رأى رجل رأى صالحة وامرأة صالحة رأت كذا إلى آخر هذا الكلام فما شأننا نحن بصلاحها أو صلاحه وما علمنا به ممكن انسان يكون صالحا لكن فيه غفلة الصالحين غفلة العباد أحيانا بعض العباد يكون مجتهدا في العبادة بلا بصيرة فبالتالي يقبل كل ما يقال له يسمع من واحد حكاية نقلها. يقرأ في كتاب منام يروح نقله فياخذه الناس عنه ويتداولونه بناء عن انه رجل صالح لكن كان صالحا وعلى جهل وعلى غير علم ولا يعرف الميزان ما الذي يجوز التحديث به من غيره فطبعا هذا لا تقبل منه حتى لو كان صالحا ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع هذا في إشارة إلى أدب مهم وان الإنسان يفرز الكلام الذي يسمعه قبل أن ينقله إلى غيره، فيأخذ ما ينبغي قبوله ويرفض ما يجب عليه أن يرفضه. إذن يعني يجب نصح هؤلاء الخطباء الا يحشدوا المنامات والأقصيص والرؤى والأحلام في يعني الخطب في مقابل أنهم يعرضون عن الأدلة الشرعية. فالوعظ يستعمل الرؤى لباس لكن مثل الملح. لأن الملح إذا زاد ضر وإذا نقص لا يستساغ الطعام فمن ثم الرؤى التي يجوز لانسان على سبيل الندرة أن يستشهد بها أو يستأنس بها اولا لا يجوز أبدا أن يترتب عليها تحليل أو تحريم أو تشريع وأن تكون مشتمله على تهويل أو مبالغة يأباها العقل السليم يعني كان علماء اعتبروا من علامات وضع الحديث اشتماله على هذا النوع من المبالغة فما بالك بالرؤى كذلك أيضا الا نربط إيمان الناس بالرؤى يعني لما يجي ندعو الناس إلى الإسلام والالتزام بشراء الإسلام يكون شيء يستحق أن ينال هذه المرتبة أن يربط به إيمان الناس لكن نربط إيمان الناس بأشياء مثل مثلا بعض الرفعية بجيب الزجاج ويكسروا ويبلعوا فجوم بعض الناس خوابج فعلا هو بلع معرفش بقى يعملوا له اشعه لكن المهم ان القصه بتقول ان, إن فعلا بلع الزجاج ولم يحدث له شيء او بيجيب السيخ والشيش به هنا وهنا المعروف عن فكان يدافع الرفاعي الصوفي عن هذا المسلك يعني أدخل الناس في بهذه او المخاريق الأدق فلو بهذا المنطق الساذج إن بهذه يدخل الناس في الإسلام هل يعلق إيمان الناس بمثل هذه الأشياء لأنه لو علق مثل هذه الأشياء إذن لو هذا الرجل الذي أسلم بسبب هذه القصة راح بقى الهند وشاف البوذيين وعباد البقر والسحره وهؤلاء الناس يفعلون ما هو أشد من ذلك من خوارك العداد لا عن الاسلام الإسلام فإذا لا ينبغي ربط إيمان الناس إلا بشيء يستحق فلذلك نقول دائما ان الحق لا يحتاج في تأييده إلى الباطل أو إلى الكذب أو الدجل والفبركة كما حصل في الصورة اللي عملينها بتاعة الشجر واعلان مال الدنيا محدود في المساجد الكفر ملة واحدة هذه الحديقة في ألمانيا حديقة فيها شجر على اليمين وعلى الشمال لا إله إلا الله وعلى الشمال محمد رسول الله بسيقان الشجر وإن اكتشفت هذه الحديقة والناس هرعوا إليها وسلطات الألمانية الكافرة لما علمت بذلك أغلقت هذه الحديقة ومنعت الدخول إليها حتى يعني لا يدخل الناس في الإسلام هذا عبث لأن ولا خبر غير موثق ثانيا نحن غير محتاجين للكذب بقى نترك اعجاز القران وادله التوحيد وادله النبوه ونيجي نتكلم في اللوحة ألفها واحد رسام واخد براءه اختراع لها ومسجله او الحكايه اللي بيقولوها ان نيل ارمسترونج اللي هو اول واحد نزل الفضاء كان جاي يزور القاهرة فسمع الأذان قال لهم ايه الصوت الغريب ده ده الاذان قال لهم ده انا سمعت الصوت ده لما نزلت على سطح القمر وأسلم واضح فطبعا مثل هذا الكلام غير موثق أيضا بل ثبت كذبه فإن أسلم حينفع نفسه مش حينفع الإسلام بشيء الله غني عنه عن أمثاله فإن أسلم فلنفسه أما إحنا هل محتاجين ان نؤيد الإسلام بقصة مثل هذه القصة ولا أصل لها وهكذا لا تربط إيمان الناس بأشياء أنت غير متأكد منها أو أشياء وهي وإنما ربطه بأشياء تستحق ذلك كما أشرنا فعلى الإنسان الا يسرع في توثيق أمور لم يطلع عليها بنفسه ولا يبالغ في حصل الظن بمن يحدثه خاصة في هذا الزمان الذي نعيش فيه من أخطر مظاهر قوة سلطان المنامات في واقع الناس أن المنامات سخرت كثيرا في خدمة البدع والضلالات هذا ابن عربي وابن عربي صوفي منحرف ضل زنديق ملحد ألف كتابا أسماه فصوص الحكم كتاب فصوص الحكم يقول فيه الإمام ولي الدين أبو زرعه العراقي رحمه الله يقول لا شك في اجتمال الفصوص المشهورة عنه على الكفر الصريح الذي لا شك فيه وكذلك فتوحاته المكية فإن صح صدور ذلك عنه انظر الدقة إن صح صدور ذلك عنه واستمر إلى وفاته فهو كافر وخلد في النار بلا شك وهذا ذكره العلامة برهان الدين البقعي في كتابه تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي من الذي قام على تكفير هذا الكتاب؟ تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي الذي قام على تحقيقه الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله تعالى إلا انه راى أن في عنوان الكتاب تعريضا بالقارئ معنى ان الذي يقرا الكتاب ده يبقى هو غبي وانه اشترى الكتاب ده عشان ينبه الى شيء يهمله ولا يفهمه هو تكفير ابن عربي فلذلك غير اسم الكتاب واسمه مصرع التصور الشاهد يعني من الكلام أن هذا الكتاب كتاب فصوص الحكم الذي احتوى على هذه الضلالات يقول ابن عربي بعدما أخرج هذا الكتاب للناس يقول إني رأيت هذا ابن عربي نفسه إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبشرة يعني في رؤية أريتها في العشر الأواخر من المحرم سنة 27 و600 من الهجم بدمشق وبيده كتاب فقال هذا كتاب فصوص الحكم خذه وخرج به إلى الناس ويدعي أنها رؤيا ومبشرة وإن الرسول عليه السلام هو الذي أعطاه الكتاب ليخرج به الناس هذا كتاب يحاكم في ضوء هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي ندرك أنه كتاب ضلالة ولا يمكن أبدا أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم موافقه له مثال آخر ابن الفارد وابن الفرد مشهور بالقصيدة التائية التي يناجي فيها ربه بصيغة المؤنث بالله يقول العلم بدر الدين حسين ابن الأهدل يقول واعلم أن ابن الفارض من رؤوس أهل الاتحاد وفي القصيدة المشار إليها ينادي ربه بالله بضمير المؤنث بقار البقاعي رحمه الله قد صارت نسبة العلماء له إلى الكفر صارت نسبة العلماء ابن الفارض يعني إلى الكفر متواتره تواترا معنويا فهذا ابن الفارض زعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله أي النبي صلى الله عليه وسلم عن قصيدته التائية الكبرى بما سماها فأجابه ابن الفارض بأنه سماها لوائح الجنان وروائح الجنان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بل سمها نظم السلوك ومن هنا كان الاسم عنوانا على هذه القصيرة اشتهرت به فها نحن نرى إمامين من ائمه الانحراف العقائدي ابن عربي وابن الفارد كيف يحاولان استثمار سلاح الرؤية بل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لترويج باطليهما فمن عادة الصوفيه اختلاق القصص الإرهابية يختلقون قصص لإرهاب الناس من مخالفتهم أو الإنكار عليهم قال النبهاني في جامع كرامات الأولياء قال المناوي قال لي فقيه عصره شيخنا الرملي إن بعض المنكرين رأى أن القيامة قد قامت ونصبت أوان في غاية الكبر بعض المنكرين يعني جبهة الرفض جبهة الرفض بالنسبة لإنحرفات هؤلاء الصوفية إن بعض المنكرين رأى أن القيامة قد قامت ونصبت اوان في غاية الكبر وأغلي فيها ماء يتطاير منه الشرف وجيء بجماعة ضبائر ضبائر فصلقوا فيه سلقوا يعني في هذا الحميم فيه حتى تهرى اللحم والعظم فقال ما هؤلاء قال الذين ينكرون على ابن عربي وابن الفرد نموذج آخر لتسخير المنامات في خدمة الضلالات أيضا الأمير برهان نظام الدين هذا الأمير تشيع بعدما كان سنيا انتكس إلى التشيع وبالغ في ذلك حتى إنه أمر الناس أن يسبوا الخلفاء الثلاثة الراشدين رضي الله تعالى عنهم في المساجد والأسواق والشوارع وجعل الأرزاق السنية للسابين من خزانته. من يبالغ في سب أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يوهب من خزانة الأمير يعني رزاقا عظيما مكافأة على اجتهاده في سب خلفاء الثلاث بل إنه قتل وأسر خلقا كثيرا من أهل السنة والجماعة ما سبب ذلك سبب ذلك رؤيا شيطانية على ما ذكره محمد قاسم الشيعي البيجافوري في تاريخه أن ولده عبد القادر يعني هذا الأمير برهان نظام شاه كان له ابن يدعى عبد القادر ابتلي بمرض عسير عجز الأطباء عنه واستيئس الناس من حياته وكان برهان شاه يبذل النقود والجواهر والاموال الطائلة فيه فبشره الشيخ طاهر ذات يوم بشفائه وهو طاهر ابن رضا الاسماعيلي القزويني الذي أمر بقتله إسماعيل ابن الحيدر الصفوي سلطان الفرس فخرج من بلاده وقدم الهم ثم استخدمه برهان شاه وبنى له مدرسة يدرس فيه وكان يحضر دروسه العلماء كلهم ويحضر برهان شاه أيضا لميله إلى العلم ويجلس عنده إلى آخر البحث حتى إنه كان يحقن الماء في البط ولا يخرج من ذلك المجلس لقضاء الحاجة المهم أن الأمير برهان نظام شاه لما مرض ولده عبد القادر واستيأس الناس من حياته أتاه الشيخ طاهر القزويني وبشره بشفاء بشره بأن ابنه سوف يشفى، وعاهد إليه أن يخطب للأئمة يخطب للأئمة مين بقى؟ الاثنى عشر أئمة الشيعة 12 والجمع والأعياد ويروج ما ذهبهم في بلاده فعاهده برهان شاه يعني قال له أنت ابنك هذا سيشفى فليكن شكرا نعمة شفاء ابنك أن تخطب للإمة الاثنى عشر في الجمع والأعياد وتروج مذهب الإمة الاثنى عشرية في مذهب الشيعي في بلادك فعاهده برهان شاه كلة العلم طبعا مجرد تحقيق أمر شخصي ولو كان في سبيل ينحرف عن الدين الحق ف رأى الأمير في تلك الليلة في نفس تلك الليلة كأن رجلا يقدم عليه وستة رجال معه في جانبه الأيمن وستة كذلك في جانبه الايسر وقيل له إن القادم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومعه الأئمة من أهل البيت فسلم عليه برهان شاه فقال له الرجل القادم إن الله سبحانه قد شفى ولدك فعليك أن تجتهد فيما أشار إليه ولدي طاهر له الشيخ طاهر القزوين ثم انتبه قرهان شاه من نومه فرأى أن ولده قد شفاه الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة فتلقن من الطاهر مذهب الإمامية من الولاء والبراء وتشيع, وتشيع أهل بيته وخدمه نحو ثلاثة آلاف وصار الطاهر مقضيا الامر في ترويج مذهبه بأرض الدكن في الهند ومن ثم نشر المذهب الشيعي بسبب هذه الرؤية قد يكون انسان يعني ضعيف التفكير يقول هذه رؤيا حق بدليل ان وقع هذا الشيء نقول وما يمنع ان يكون من الشيطان ليساعد في ترويج ضلال هذا المذهب المنحرف نموذج آخر من نماذج هذا الارهاب الفكري التلويح بالعصا الرؤية تكون مثل العصا، يا إما توافقني، إما أهددك بهذه العصا. وهذه القصة قصة منام لوح به الشيخ عبد القادر العيدروس في كتابه تعريف الأحياء بفضائل الإحياء ألحق هذا الكتاب آخر إحياء علوم الدين فكان العيدروس يستعمل هذا المنام كالعصة يهدد بها كل من ينكر على أبي حامد الغزالي وعلى إحيائه يقول العيدروس وذكر اليافعي أن أبا الحسن ابن حرز هم الفقيه المشهور المغربي كان بالغ في الإنكار على كتاب إحياء علوم الدين وكان مطاعا مسموع الكلمة فأمر بجمع ما ظفر به من نسخ الإحياء وهم بإحراقها في الجامع يوم الجمعة فرأى ليلة تلك الجمعة كأنه دخل الجامع. فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم ما فيه ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما والإمام الغزالي قائم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلما أقبل ابن حرزهم قال الغزالي هذا خصمي يا رسول الله محكم هذا خصمي يا رسول الله فإن كان الأمر كما زعم تبت إلى الله وإن كان شيئا حصل من بركتك واتباع سنتك فخذ لي من خصمي ثم ناولا أي الغزالي ثم ناولا النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الإحياء فتصفحه النبي صلى الله عليه وسلم ورقة ورقة من أوله إلى آخره ثم قال والله إن هذا لشيء حسن ثم ناوله الصديق رضي الله عنه فنظر فيه وأثنى عليه ثم قال نعم والذي بعثك بالحق إنه لشيء حسن ثم ناوله الفاروق رضي الله عنه فنظر فيه واثنى عليه كما قال الصديق فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجريد الفقيه علي بن حرزهم عن القميص وأن يضرب ويحدى حد المفتري فجرد وضرب فلما ضرب خمسه اصوات تشفع فيه الصديق رضي الله عنه وقال يا رسول الله لعله ظن فيه خلاف سنتك فأخطأ في ظنه فرضي الإمام الغزالي وقبل شفاعة الصديق شوف الحبكة بقى أكثر ثم استيقظ ابن حرزهم وأثر الصياط في ظهره وأعلم أصحابه وتاب إلى الله عن انكاره على الإمام الغزالي واستغفر ولكنه بقي مدة طويلة متالما من أثر الصياط فيعني هذا الحلم مما يقطع ببطلانه وكذبه لما تضمنه الإحياء من الضلالات والطمات وكيف يقر النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الإحياء والإحياء حافل بالكذب على رسول الله كما قال بعض العلماء شحن أبو حامد كتابه الإحياء بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما على وجه البسيطة كتاب أكذب منه طبعا هو يقصد هنا الكذب في الأحاديث لأنه كان يتساهل في إرادة الأحاديث الضعيفة والموضوع لأنه كان كما قال عن نفسه رحمه الله بضاعته في علم الحديث مزجاه وقصة الغزالي ناقشناه بمدة طويلة وفصلنا الحرفات الرهيبة والاعتقادية بالذات في منهج أبي حامد الغزالي كتاب طيب ما في علماء التالين أحرقوه وما حصل مثل هذا مثل علماء الدولة المرابطية التاشفين أحرقوا كتاب الإحياء وقام القاضي في ذلك قياما شديدا مع ثل من العلماء في المغرب وأحرقوه أفتوا بإحراقه وجمعوا نسخه وأحرقوه وهو <تصفيق> الذي يقول فيه الإمام أبو بكر أضطرت شيء رحمه الله شحن أبو حامد الإحياء بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أعلم كتابا على بسيط الأرض أكثر كذبا منه ومن ذلك ما رواه ابن عساكر رحمه الله بسنده إلى أبي الفتح الساوي أنه كان في المسجد الحرام فغالبه النوم فرأى عرصة أي طريقة واسعة فيها ناس كثيرون واقفين وفي يد كل واحد منهم كتاب مجلد قد تحلقوا كلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضون أن يقرأوا عليه من كتبهم إلى أن قال فلما رأيت أن القوم قد فرغوا وما بقي أحد يقرأ عليه شيئا تقدمت قليلا وكان في يدي كتاب مجلد فناديت وقلت يا رسول الله هذا الكتاب معتقدي ومعتقد أهل السنة فلو أذنت لي حتى أقرأه عليه فقال وإيش ذاك قال قلت يا رسول الله هو قواعد العقائد الذي صنفه الغزالي فأذن لي في القراءة فقعت وابتدأ وقرأ عليه الكتاب الخطورة هنا هذا السم أن يعتبر كتاب قواعد العقائد ممثلا لعقيدة أهل السنة والجماعة كيف يكون ممثلا لعقيدة أهل السنة والجماعة وهو مبني على المذهب الأشعاري وقد شحن بأسليب علم الكلام الذي ذمه السلف ونفروا منه ثم هو كتاب يحوم حول شرح صفات المعاني السبعة الحياه والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام كما أنه مشتمل على صلاحات المتكلمين المبتدعة كالجوهر والعرض ونحو ذلك ما كان هذا شأنه يستحيل أن يرضى عنه أو أن يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا مما أشرنا إليه من قبل أضرحت المنامات والمزارات المزورات فتوجد في كثير من بلاد العالم الإسلامي مقابر وهمية يزعم أنها مقابر لأولياء صالحين إذا رجعت إلى قصة بناء هذه المقابر تجد أنها ترجع إلى رؤى منامية فيكفي عند هؤلاء القوم أن يدعي مدعي أنه رأى رؤيا تكلفه ببناء قبر أو قبة فوق المكان الفلاني ليصبح هذا المكان مزارا لأحد الأولياء من أشهر أضرحة الرؤية مشهد السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاهرة أقامته زوجة الخليفة الفاطمي الامر بأحكام الله طبعا مصر لوثت بلوثة الزولة الفاطمية وكانها أسوأ الأثر التي امتدت إلى اليوم في المصريين وبالذات موضوع الموالد والمواسم والغلو احيانا في حب اهل البيت رضي الله عنهم وكذلك بناء الايه هذا الكم الهائل من الأضرحة والمزارات والحراف عقائد الناس بسبب وجودها كل هذه اللوثة يعني جاءتنا من الدوله الفاطميه الملحده التي اعتبر العلماء أن مصر تحولت إلى دار حرب بسبب ايه دخول تحت امره الدوله الفاطميه العباديه الملحده حتى ألف الكتاب ابن الجوزي حين ذاك كتابا سماه النصر على مصر اعتبر مصر تحولت الى دار حرب تحت الحكم الايه الفاطمي وكما اشرت من قبل، يعني معظم الناس إذا ذكر صلاح الدين الايوبي فانهم يذكرونه بتحرير الاقصى وفلسطين وحطين مثلا ويغفلون دوره الخطير جدا في تحرير مصر من المذهب الايه الفاطمي الشيعي وهذا هو ما يسمى بثورة ثقافية أحداث صلاح الدين الأيوبي رحمه الله بتطهير مصر من الحكم الشيعي الفاطمي من أضرحة المنامات والمزارات المزورات أيضا ضريح السيدة سكينة بنت الحسين رضي الله تعالى عنه من أضرحة المنامات. القبر المنسوب إلى زينب بنت علي رضي الله عنهما بالقبر وسمى بالسيده زينب والعجب أنهم يقول حرم الزينبي لا في زينب ولا في حرم لأن هي ما هي مدفونه فهذا لا اصل له يقال إن موضعه كان ساقيه فلما راى صاحبها انها لا تغل له مع التعب الا اليسير ببيع المية ومش جايبه ايه دخل كافي فزعم للناس أنه رأى زينب في المنام تأمره أن يقيم لها قبة في هذا المكان فأقامها وأعانه العوام ثم كان سادنا لها فجاءته الأموال الكثيرة يقول شيخ الإسلام ابن تامية رحمه الله تعالى حدثني بعض أصحابنا أنه ظهر بشاطئ الفرات رجلان وكان أحدهما قد اتخذ قبرا تجبى إليه أموال ممن يزوره وينذر له من الضلال فعمل الآخر إلى قبر هو علشان ما حد أحسن من حد هو زميله عمل قبره عليه علي أبا وبدأت الأموال تجبى إليه والنزول فهو كمان عمد إلى قبر وزعم أنه رأى في المنام أنه قبر عبد الرحمن بن عود رضي الله تعالى عنه وجعل فيه من أنواع الطيب ما ظهرت له رائحة عظيمة يعني إيه حفر ووضع طيب في الإيه في القبر وادعى أن هو شاف في المنامه ده قبر عبد الرحمن بن عوف فالناس تدفقوا ليحفروا القبر فخرجت الروائح لو كان مسبقا إيه وضعها في التربان وقال شيخ الإسلام وغالب ما يستند إليه الواحد من هؤلاء أن يدعي أنه رأى منامه أو أنه وجد بذلك القبر علامة تدل على صلاح ساكنه إما رائحة طيبة وإما توهم خرق عادة ونحو ذلك وإما حكاية عن بعض الناس أنه كان يعظم ذلك القمر، وبعدين بيحكي حكايات للأسف الشديد للأعوام ينبهرون بها، مثلا سيدي فلان عبد السلام، مش عارف كان واحد بيقرأ فقال يا سيدي عبد السلام لقى نفسه فورا جاء على الشاطر، مثلا فالناس تنبهر بهذا، فبالتالي إذا وقع في كربه ايضا يستغيث بسيدي هذا ويقع في هذا الشرك. هذا كفر بلا شك هذه أشياء الحكايات والمنامات وهذه الأشياء من أكثر ما يروج الباطل حتى ولو أفسد عقائد التوحيد عند الناس وقال شيخ الإسلام فأما المنامات فكثير منها بل أكثرها كذب وقد عرفنا في زماننا ده كلام شيخ الإسلام المتابع وقد عرفنا في زماننا بمصر والشام والعراق من يدعي أنه راى منامات تتعلق ببعض البقاع أنه قبر نبي أو أن فيه اثر نبي ونحو ذلك ويكون كاذبا وهذا الشيء منتشر واعتقد في المسجد البدوي بيسموه كمان الحرم الاحمدي ومع ان البدوي دي شخصيه خطيره باطنيه يعني قصته طويله اعتقد اما في مسجد ابراهيم الدسوخي أو في مسجد السيد البدوي في ركن كده حاطين فيه زي بمخام إبراهيم عليه السلام صخرة محفور فيها اعتقد كف يزعمون أنه كف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدسوخ أم في البذوي يبقى في الاثنين جمعا يعني بيض الأخوان يقول الشيخ الإسلام ابن تامية رحمه الله تعالى فأما المنامات فكثير منها بل أكثرها كذب وقد عرفنا في زماننا بمصر والشام والعراق من يدعي أنه رأى منامات تتعلق ببعض البقاع أنه قبر نبي أو أن فيه أثر نبي ونحو ذلك ويكون كاذبا وهذا الشيء منتشر فراء المنام غالبا ما يكون كاذبا وبتقدير صدقه يعني هو ممكن يكون صادق ومش بيألف المنام هو فعلا شاف لكن بمتال البساطه الأولى ان هذا من, الإيه؟ من الشيطان اما إذا قال باء لاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من راني فقد راني حقا ولا يتمثل الشيطان بي ذي كلام بقى حنفصل فيه ان شاء الله فيما بعد يقول وبتقدير صدقه فقد يكون الذي اخبره بذلك شيطان والرؤيا المحضه التي لا دليل يدل على صحتها لا يجوز أن يثبت بها شيء بالاتفاق فانه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا ثلاثه رؤيا من الله ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه ورؤية من الشيطان فإذا كان جنس الرؤيا تحته أنواع ثلاثة فلا بد من تمييز كل نوع منها عن نوع يعني كونوا بيقول رأيت رؤيا كذا ما يكفيش نقول له لا لازم الأول نفرز الرؤية نغربلها ونشوف هي من الشيطان أو حديث نفس أو رؤيا حق واضح الحقيقة فيما يتعلق برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بعض الناس يظن أن هناك نوعا من الرؤيا لا تحتاج إلى تبيّن ولا إلى فحص ولا إلى تحقق لأنها دائما تكون صادقة وهي رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام نحن نقول يعني لا شك على الإطلاق في أن رؤيا الرسول عليه السلام حق وصدق بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من رأني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتزايا به فإن الشيطان لا يتزايا به وهذا متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من رأني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. وقال صلى الله عليه وسلم من رأني في المنام فقد رأني إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي. لابد أن ننتبه إلى معنى مهم جدا في هذا الحديث وهو أن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون حقا بشرط أن تكون الصورة المرئية له هي صورته الحقيقية التي كان عليها أما إذا رؤي بصورة غير صورته وزعمت الصورة المرئية أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر ليس كذلك إذا الممنوع هو إيه؟ أن يتمثل الشيطان في الصورة الحقيقية رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هل الشيطان ممكن يأتي في سورة أخرى غير صورة الرسول عليه وسلم ويزعم أنه رسول الله أم لا يستطيع ذلك يستطيع ذلك فإذا الأمر المهم جدا أن من يعني على صورته الحقيقية السورة الحسية كما وردت يعني بالضبط كذا زي الصحابة ما كانوا يرون الرسول عليه وسلم الصحابة لما يشوف الرسول في المنام هل يحتاج إلى التحقق الذي نذكره نحن الآن؟ ليه؟ لأنه رأاه وعارف شكله بإذن فبالتالي إذا قال رأيت رسول الله فيكون فعلا الذي رأاه هو رسوله لأنه مش محتاج للخطوة التحقق لكن احنا نحتاج للتحقق أن الصورة التي راينها هي صورة الرسول عليه السلام لماذا نتحقق؟ لأنه يمكن للشيطان أن يأتي في صورة معينة ويدعي أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون كاذبا في ذلك فتكون هذه الرؤيا من الشيطان فهناك فرق بين أن يقول من رآني فقد رأى الحق فرق من هذا وبين أن يقول من رأى شخصا يدعي أنه أنا أو من رأى شخصا وظن أنه أنا فقول النبي صلى الله عليه وسلم من راني يعني رؤيته صلى الله عليه وسلم بشكله وصورته التي كان عليها كذلك هناك فرق بين أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان لا يتمثل بي هذا هو الشيء الذي يعجز الشيطان عنه. ففرق بين قوله فإن الشيطان لا يتمثل بي وبين قوله فإن الشيطان لا يدعي أنه أنا. لا الشيطان ممكن أن يدعي أنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قوله إن الشيطان لا يتمثل بي يعني أن الشيطان. لا يستطيع أن يتراءى بصورة رسول الله صلى الله وسلم وشكله الذي كان عليه في حياته بحيث لو رآه أحد الصحابة نعرفه صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ممنوع من أن يتمثل بشخص النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس ممنوعا من أن يقول أنا رسول الله وأن يكون في صورة غير صورته صلى الله عليه وسلم يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وقوله لا يستطيع أن يتمثل به يشير إلى أن الله تعالى وإن أمكن الشيطان من التصور في أي صورة أرد فإنه لم يمكنه من التصور في صورة النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذهب إلى هذا جماعة فقالوا في الحديث إنما حل ذلك إذا راه الرأي على صورته التي كان عليها صلى الله عليه وسلم وروى الحافظ في الفتح من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي عن سليمان بن حرب وهو من شيوخ البخاري عن حمد بن زيد عن أيوب قال كان محمد يعني ابن سيرين كان محمد إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال سفلي الذي رايته فإن وصف له صفة لا يعرف قال لم تره وسنده صحيح يقول الحاكم ووجدت له ما يؤيده فأخرج الحاكم من طريق عاصم ابن كليب قال حدثني أبي قال قلت لابن عباس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال صفه لي قال ذكرت الحسن ابن علي فشبهته به قال قد رأيته وسنده جيد كذلك قصة عبد القادر الجيلاني مع الشيطان معروفه لما قاله له أنا ربك قد أبحتك من فرائضي فقال له اخسأ يا عدو الله فقال الشيطان ولبتني بفقهك يا عبد القادر وذكرنا ذلك من قبله فبالذات رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيء استغلالها من بعض الضالين. فمن ذلك ما حكاه الشعراني في مختصر التذكرة للقرطبين وهذا شيء يعني يبعث على العجب الشديد كلام الشعراني للأسف الشديد الشعراني هو يعني الواحد لما بيقرأه بيحسه رجل طيب يعني ومهذب لكنه كان صعب جدا في الأشياء التي يحكيها عن نفسه وعن غيره في كتبه والذات كلامه في طبقات الأولياء أشياء يعني فظيعه جدا يعني من عجيبه هذه القصة ففي مختصر تذكرة القرطبي حكى الشعراني اختلاف الناس في موضع رأس الحسين رضي الله عنه وحكى الشعراني قول القرطبي إن أصح ما خيل فيه إنه دفن بالبقيع عند قبر امه فاطمة رضي الله تعالى عنهما ثم قال يعني القرطبي وبه قال زبير بن بكار الذي هو أعلم بالأنسان وما ذكر أنه في عسقلان في مشهد هناك راس يعني أو أنه بالقاهرة فشيء باطل لا يصح ولا يخبط فخلاص ونقل كلام المؤرخين ان لم يثبت على الاطلاق أن رأس الحسين أتى إلى القاهرة أو عسقلان واضح؟ رغم تعبد المقابر مشهد في عسقلان ومشهد القاهرة إلى آخره يعني شيء عجيب. ثم قال الشعراني بعدما تكلم كلام العلمي سيبدأ يمشي في كلام الصوفية ويقول ومما وقع عليه أنني قلت لسيدي الشيخ شهاب الدين ابن شلبي الحنفي مفتي المسلمين رضي الله عنه أترى أن تزور معنا رأس الحسين في المشهد بخان الخليلي؟ فقال إنه لم يثبت كون الرأس هناك هنروح نزور إيه تقبر وهمي. فقلت له نزوره بالنية على تقدير صحة ذلك فقال نعم فلما دخلنا مقصورته بالمشهد قلت للشيخ اجلس مراقبا بقلبك للرأس ما هي بالنية بقى يعني اتخيل ان الرأس جوه وركز على الرأس داخل إليه القبر اجلس مراقبا بقلبك للرأس فجلس متخيلا لها في ذهنه فحصل له ثقل رأس فنام فرأى نقيبا مشدود الوسط قد خرج من القبر فما زال بصره يتبعه حتى دخل مقصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن الشيخ شهاب الدين ابن الشلبي وعبد الوهاب الشعراني يزوران رأس ولدك الحسين فقال صلى الله عليه وسلم تقبل الله منهما فاستيقظ الشيخ شهاب الدين وتواجد يعني آل إيه يتراقص يعني حتى وقعت عمامته من فوق رأسه وقال امنت وصدقت بأن الرأس هنا وحكى الواقع ولم يزل يزوره حتى مات بيقول بأى للشعراني تعميل فزر يا أخي هذا المشهد بالنية الصالحة إن لم يكن عندك كشف فقول الإمام القرطبي رحمه الله إن دفن الرأس في مصر باطل صحيح في أيام القرطبي فإن الرأس إنما نقلها طرائع ابن رزيك بعد موت القرطبي فافهم والله تعالى أعلم يقول الشيخ الإسلام ابن تامية رحمه الله بل المشهد المنسوب إلى الفسيد ابن علي رضي الله عنهما الذي بالقاهرة كذب مختلق بلا نزاع بين العلماء المعروفين عند أهل العلم الذين يرجع اليهم المسلمون في مثل ذلك لعلمهم وصدقهم وقال ايضا فأصل هذا المشهد القاهري هو ذلك المشهد العسقلاني وذلك العسقلاني محدث بعد مقتل الحسين ب 430 سنة وهذا القاهري محدث بعد مقتله بقريب من 500 سنة المشهد في القاهرة اقيم بعد مقتل الحسين رضي الله عنه بنصف قرن وهذا مما لم يتنازع فيه اثنان ممن تكلم في هذا الباب من أهل العلم وهذا بينهم مشهور متواتر أيضا قول الشعران بيقول هنا يا أخي هذا المشهد بالنية الصالحه إن لم يكن عندك كشف فطبعا هذا قفز فوق المعايير العلمية ومما ينطبق عليه قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس كشف إيه؟ يبقى كشف شيطاني لأنه قائم على يعني الكذب وبعدين بيقول فقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى إن دفن الرأس في مصر باطل صحيح في أيام القرطبي يعني في زمان القرطبي فعلا ما كانش القبر موجود يقول فإن الرأس إنما نقلها طلائع ابن رزيك بعد موت القرطبي طيب نفهم من كده ان مين العاش الأول القرطبي ولا طلائع ابن رزيك يبقى القرطبي مات وبعد منه بمدة طلائع ابن رزيك إيه نقل رأس الحسين إلى المشهد القهنية طيب قرطبي توفي بعد طلائع ابن رزيك بحوالي 115 سنة يعني طلائع ابن رزيك ده مات الأول بعد منه ب 115 سنة هذا كرطبي توفي بسنة 671 من الهجرة طبعا هذا مما يدل أيضا على أن الكلام يعني مبني على شفى جرف انهار من الأكاذيب. أيضاً من أشهر الرؤى المزورة التي زورها الكذابون وروجها الأفكون الوصية المنحولة المنسوبة إلى الشيخ أحمد حامل مفاتيح حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يزعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤيا وأخبره بوصية يبلغها أمتها تحتوي هذه الوصية على سلسلة من العود بالخير والبركة على من يكتب منها ثلاثين نسخة ويوزعها على معارفه والتهديد بنزول النكبات والمصائب على من يهملها ولا يكتبها فهذه الخرافة خرافة مزمنة لا تكاد تخبو منذ أن ظهرت قبل عشرات سنين ثم تعود إلى الانتشار من حين لآخر متجاوزة حدود التاريخ والجغرافيا في عدة أماكن وفي عدة ازمنه ومن ثم تعاقب العلماء على تناولها بالنقض والإبطار من أوائل من تعرض لنقض وصية الشيخ أحمد هذه المزعومة الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى قال رحمه الله في شانها الشيخ رشيد رضا توفي سنة 1365 هجري يعني توافق كم ميلادية لا قبل خمسين نعم. نعم يعني في اخر الأربعينيات أربعينيات. حوالي 45 أو 46 1946 الشيخ رشيد رحمه الله بيقول إننا نتذكر أننا رأينا مثل هذه الوصية منذ كنا نتعلم التخطى والتهجي إلى الآن مرارا كثيرا يعني إن هو صبي صغير بيتعلم الهجاء حروف الهجاء وهو يرى هذه الوصية وكلها معزوة كهذه إلى رجل اسمه الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية والوصية مكذوبة قطعا لا يختلف في ذلك أحد شم رائحة العلم والدين وإنما يصدقها البلداء من العوام الأمبيين ولا شك أن الواضع لها من العوام الذين لم يتعلموا اللغة العربية ولذلك وضعها بعبارة عامية سخيفة لا حاجة إلى بيان اغلاطها بالتفصيل فهذا الأحمق المفتري ينسب هذا الكلام السخيف إلى أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء صلى الله عليه وآله وسلم ويزعم أنه وجده بجانب الحجرة النبوية مكتوبا بخط أخضر يريد أن النبي الأمي هو الذي كتبه ثم تجرأ بعد هذا على تكفير من أنكره فهذه المعصية هي أعظم من جميع المعاصي التي يقول إنها فشت في الأمة هو يزعم في القصة دي أن الرسول الله سلام بينكر معاصرة انتشرت في الأمة معصية الكذب على الرسول عليه السلام والدعاء أنه وهو الأمي كتبها بحبر أخضر كأن الرسول كتبها في القبر وأخرجها له من الحجر. طيب الكذب على الرسول عليه السلام مش ده اشد من كل المنكرات التي يمكنها في الوصيه يقول ثم يتجرأ بعد هذا على تكفير من انكره فهذه المعصية هي أعظم من جميع المعاصي التي يقول إنها فشت في الأمة وهي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفير علماء أمته والعارفين بدينه فإن كل واحد منهم يكذب واضع هذه الوصية بها وقد قال المحدثون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قد نقل بالتواتر ولا شك أن واضع هذه الوصية متعمد لكذبها ولا ندري هناك رجل يسمى الشيخ أحمد أم لا أما تهاول المسلمين في دينهم وتركهم الفرائض والسنن وإنهما كون في المعاصفه ومشاهد وآثار ذلك فيهم مشاهدة فقد صاروا ورأى جميع الأمم بعد أن كانوا بدينهم فوق جميع الأمم إلا أن يتوبوا ولا حاجة لمن يريد نصيحتهم بالكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وضع الرؤى التي لا يجب على من رأاها أن يعتمد عليها شرعا بل لا يجوز له ذلك إلا ما رأاه موافقا للشرع فالكتاب والسنة الثابتة بين أيدينا وهما مملؤانا بالعياضات والعبر والآيات والنذر أيضا ممن تناول هذه الوصية بالرد والإبطال مجلة نور الإسلام مجلة قديمة جدا كان فيها كثير جدا من الأمور المفيدة جاء في المجلة بولي الإسلام بأشخاص يتخذون من الافتراء عليه طرقا للتنفير منه أو حبائل لصياد شيء من المال ومن هذا القبيل صحيفة تشتمل على حكاية رؤيا منسوبة لشخص يسمي نفسه الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية وقد اخترعت هذه الأكذوبة منذ مدة تزيد على أربعين سنة ولا يزال مخترعها يتعهد بها الناس في الشرق والغرب من سنة إلى اخرى وكثيرا ما كتب أهل العلم في تزييفها وبيان ضلالاتها ورجاءنا اليوم في الخطبة والوعاظ أن ينبه الأمة لفريتها وسخافة عقل من يتقبلها وقد ورد إدارة المجلة مقال محرر بقلم فضيلة الأستاذ صاحب التوقيع يكشف عن جهل كاتبها وسوء قصده وعظم وزره وإليك ما كتب الأستاذ محمود ياسين يقول لا نزال بين آونة وأخرى نسمع خبر هذه الرؤيا ويسوءنا أن يتهافت الناس على طبعها ونشرها وقراءتها وتعليقها على الجدران رغبة في الوعد الذي وقع فيها وهو قوله ومن يصدق بها ينجو من عذاب النار الذي يصدق الوصية دي ينجو من عذاب النار وقال أيضا ومن قرأها ونقلها من بلد إلى بلد كان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وكانت له شفاعته يوم القيامه ورهبة من الوعيد الذي تضمنت وهو قوله ومن كذب بها كفر وقوله ومن قرأها ولم ينقلها كان خصم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه كنا في سنة 1321 هجري يعني من كم؟ من مئة سنة نشرنا في الجزء السادس من المجلد الثالث من مجلة الحقائق ردا ممتعا على هذه الفرية وحذرنا الناس من الوثوق بها والاغترار بوعودها، ووقع إذ ذاك في خلدنا أن صاحب هذه النشرة سيرتدع عن إعادة نشرها وأن الناس سيعرضون عنها ولا يلتفتون بعد هذا إليها ولكن خاب ما ظمننا ولم نبلغ ما أملنا فالكاذب لا يزال الفينة بعد الفينة ينشر فريته ويضيع كذبته بين الناس ثم إن ناشرها جرياً مع الأيام قد عاد عليها بالتشذيب والتهذيب فنقح وصحح وحذف منها كثيرا من المفتريات التي كنا نبهنا عليها مثل قوله: كنت ليلة الجمعة في اليوم الثاني والعشرين من صفر الخير سنة كذا متجعاً على وضوء كامل إلى آخره وقوله استحيت من الله عز وجل وهي المفروض إيه؟ استحيت وهو يقول لي يا محمد لأبدلن وجوههم وأعذبهم عذابا شديدا فقلت يا رب أمهلهم حتى أنذرهم وأولغهم إلى آخره وقوله أيضا يا أحمد يعني كأن الرسول عليه السلام يخاطب هذا الرجل في المنام وراجل اسمه أحمد يا أحمد إنهم قد سرب إيمانهم من كثرة الزنا إلى اخره وقوله يا أحمد إن تارك الصلاة لا تمشي بجنازته وقوله ومن اطلع عليها ولم يخبر بها الناس كان وجهه مسودا يوم القيامة وقوله ومن كذب ولم يصدق بها فهو ملعون ثم ملعون ثم ملعون وقال أيضا من بعد 1340 سنة يخرجن النساء من بيوتهن إلى الأسواق من غير إدم أزواجهن وقوله وبعد 1350 ينزل من السماء مطر كبير الدجاج 1850 لا نسمع نشعر عن هذا المفهد يكون حصل قبل كذا كان الناس اللي بتتوقع وتعمل الأشياء وبعد سنة 1870 1870 يعني 1950 تقريب أو 51 وبعد سنة 1870 تغيب الشمس ثلاثة أيام وبعد 1400 يظهر المسيح الدجال. الجانب وقد ما ظهرش المسيح الدجال. يقول فما كان والله والله والله وآيات الله في <تصفيق> أسلوب الجمال يقول فما كان والله والله والله وآيات الله وأمانه أنها مكتوبة بقلم القدرة مكتوبة بقلم القدرة وقول ومن كان عنده ثلاثة دراهم واستأجر بهم مش بها طبعا اللغه الرسول صلى الله عليه وسلم واستأجر بهم وكتب هذه الوصيه وكان مذنبا وعليه فرض صيام وفرت ذنوبه ببركه هذه الوصيه كل هذه الترهات والأكذبات قد حذفها هذا المفتري الكذاب جريا مع الايام لان كان علماء ردوا عليه رد شديدا فيها وطبعا اكيد الان في هذا الكلام دا كانت من السماء تنزل البيض والفراخ وهذه الاشياء <تصفيق> فيعني اكيد هيعدل التواريخ او ايه يتفاعل بقى يتجدد مع الايام زود عليها حاجات الايه برج التجاره لا ما اتخذتش في الشيخ احمد انت الشيخ أحمد؟ دي ده اسمه الشيخ محمد عيسى داود بقى. برج التجاره دي يعني برضه نوع من العبث والانحراف عن المنهج العلمي العلم في التفكير اتضح ان موضوع برج التجاره ده اساسا اللي اشاع ان في نبوءه للرجل الفلكي الفرنسي اللي هو نوستراداموس اتضح ان اللي اشاع دي وكالت رويترز في الانباء بعد الحادثه مباشره هي اللي ان فيه في في الرباعيات بتاعت نوستراداموس اشياء تشير لانهيار البرجين ثم اتضح بعد ذلك ان كان في شاب أمريكي أقام موقع على الانترنت بيتكلم فيه على بعض هذه النبوءات هو بيسخر أصلاً من موضوع النبوءات، فنظم نبوءات ونسبها إلى نوستراداموس. من ضمنها النبوءات اللي هي فيها الكلام عن انهيار البرجيم. ثم إن الناس اللي من الأمريكان يعني اللي هم خبراء في تتبع نبوءات نوستراداموس قالوا إنها عبارة عن الغاز ممكن تفسرها إلى أقصى لميم ممكن تفسر أقصى شمعة. ممكن يعني نصر محقق أو هزيمة محقة، فالكلام موجود بطريقة غامضة جدا كعادة المنجمين والكهنة، واضح؟ فيعني يقول كل هذه الترهات والأكذبات قد حذفها هذا المفتري الكذب جريا مع الأيام كما قلنا وجاء إلينا الآن برؤية أو وصية ملخص مشذبة. ومع ذلك لم تخل مما يجب إنكاره وفضيحة صاحبه وأشهره بين الناس بأنه كاذب افاك متلاعب مجترئ على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم القائل من كذب علي متعمد فليتبوأ ما قعده من النار يقول يقول ولو أن هذا الرجل الذي سمى نفسه بالشيخ أحمد خادم الحجرة النبوي كان ممن يخشون الله تعالى ويعدون العدة للقائه سبحانه لما حمل نفسه أقبح أنواع الكذب واشدها لله تعالى سخطا حيث اعتاد أن يبني وصيته على رؤيا منامية يحكيها للناس وهو في ذلك من الأفكين الكذابين الدجالين فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أعظم الفرع أن يدعى الرجل إلى غير أبي أو يري عينيه في المنام ما لم تر أو يقول علي ما لم أقل وقال صلى الله عليه وسلم من أفر الفرة أن يرعي ما لم تر من هذه الافتراءات ان الرسول عليه السلام قال له من قرأ هذه الوصية ونقلها من بلد إلى بلد كان رفيقي في الجنة وشفاعتي له يوم القيامه ومن قرأها ولم ينقلها كان خصمي يوم القيام لأن فيها إسناد حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذب موضوع عليه طبعا هذا كذب يدعي على الرسول عليه السلام ما لم يقوله وما لا يتوافق مع أحكام شرعه وقواعد دينه صلى الله عليه وسلم يقول ومن يصدق بها ينجو بالواو ودلح ومن يصدق بها ينجو من عذاب النار ومن كذب بها كفر وهذا طبعا التكفير بالسهوله دي لا يكون إلا على جحد شيء معلوم من الدين بالضرورة فكيف يكون التكذيب بهذه الوصية كفرا وكيف يكون التصديق بها مرجيا من عذاب النار فهذه تدل على سخافة عقل من ألف هذه الوصية إن هذه الوصية تحمل في طياتها دليل كذبها ودليل تزويرها فصاحبها يهدد الناس ويخوفه إذا لم ينشرها أن تصيبهم المصائب وتحل بهم الكوارث وأن يموت أبنائهم وأن تفقد أموالهم وهذا ما لم يقل به إنسان حتى في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل من قرأ القرآن وكتبه ونشره أو أن من قرأ صحيح البخاري وكتبه ونشره وإلا حلت به المصائب فكيف مثل هذه الوصايا التخريفية وتقول وصية الزائف إن فلانا في البلد الفلاني نشر هذه الوصية فرزق بعشرات الآلاف من الروبيات هذا كله تخريف وتضليل للمسلمين عن الطريقة الحقيقية أو الصحيحة لكسب الرزق أيضا أصطرت اللجنة الدائمة لبحث العمية والافتاء فتوى تبطل هذه الوصية وذكرت أشياء كثيرة بالتفصيل فذكرت أنها منافية للواقع لأنها لا تزال تنشر مرات بعد وفاة هذا الرجل وأقرب الناس لخادم الحجر النبوي المدعو الشيخ أحمد أنكروا أي صلة بهذه الوثيفة طبعا مخالفة الشريعة إخبار فيها عن تحديد عدد من مات من هذه الأمة على غير الإسلام من الجمعة إلى الجمعة عمل إحصائية يدعي في الوصية أن من الجمعة إلى الجمعة مات كذا واحد من الإيه؟ من المسلمين ماتوا على غير الإسلام طبعا هذا غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى كذلك يدعي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له في المنام أنا خجلان من أفعال الناس القبيحة ولم أقدر أن أقابل ربي والملائكة هذا أيضا من الزور لأن الرسول عليه السلام لا يعلم أحوال أمته بعد وفاته بل هو في حياته لم يعلم إلا ما رآه بنفسه أو أخبره به أحد من الناس أو اظهره الله عليه وفي الحديث يعني إيه ألا إنه يجأ برجال من امتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال عبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهد إلى آخر الحديث ثم إنه حتى لو فرض أنه يعلم أحوال أمته بعد وفته لن يلحقه بذلك حرج ولا إثم ولا خجل ومعروف حديث يعني الشفعة وكيف أنه شفع عليه الصلاة والسلام ولم يمنعه شيء من ذلك من لقاء ربه والملائكة ولم يلحقه بذلك حرج ولا إثم ولا خجل كذلك من مخالفات الشريعة في هذه الوصية إخباره بالجزاء العظيم الذي يترتب على كتابة هذه الوصية ونقلها من محل إلى محل أو من بلد إلى بلد وتعيين جزاء الأعمال هذا من الأمور الغيبيه التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي أن من يكتبها ويرسلها من بلد إلى بلد ومن محل إلى محل بني له قصر في الجنة ومن كان يكتبها وكان فقيرا هو بيعمل الوتر الحساس عند الناس الفقر والاحتياج للمال فبيروج للوصية عن طريق المال ها ومن يكتبها وكان فقيرا أغناه الله أو كان مدينا قضى الله ذيل أو كان عليه ذن غفر الله له ولوالده كذلك قوله من لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعة يوم القيامة ومن لم يكتبها من عباد الله اسود وجهه في الدنيا والآخرة ومن يصدق بها ينجو من عذاب النار ومن يكذب بها كفر كذلك ما أخبر به من الوعد والوعيد والتحديد يتضمن تشريعا بشيء يعني لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عدم التناسب بين العمل والجزاء المترتب عليه دليل الوضع والكذب في هذه الوصيه الحقيقه مما يشيع ايضا فعلا الموضوع المشابهه لموضوع الوصيه نشير اليه بالمره حتى ننهي هذا الموضوع رواية مثل من ضمن الروايات الموذج مما أقصده أن فتاة مرضت مرضا شديدا أعي الاطباء وفي ذات ليلة بكت حتى اتاها النوم وهي على تلك الحال فرأت ام المؤمنين زينب وضعت لها في فمها شيئا من القطران وطلبت منها أن تكتب هذه الرواية ثلاث عشرة مرة وتطلب من الناس أن يكتبوها فلما استيقظت الفتاة وجدت نفسها قد شفيت من المرض تماما وكتبت الورقة ثلاث عشرة مرة ووزعتها فحدث التالي أول ورقة وقعت في يد رجل فقير فكتبها ثلاث عشرة مرة هوزعها فجاءته أموال طائلة بعد ثلاثة عشر يوما الورقة الثانية وقعت في يد غني فمزقها فذهبت أمواله كلها بعد ثلاثة عشر يوما الورقة الثالثة وقعت في يد رجل على رأس عمل كبير فسخر منها ففوصل من العمل بعد ثلاثة عشر يوما فعليك أخي المسلم أخت المسلمة أن تقوم بكتابة هذه الورقة وتوزيعها لتنالوا من الله كل ما تحبون في إرادته. طبعا هذا الأسلوب من التسلط والإرهاب يطالبك أن تلغي عقلك ولا تناقش حتى لا يصيبك مثل ما أصاب يعني هؤلاء. فيعني طبعا أوضح رد أن الله سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ورضيت لكم الاسلام دي نحن نرى شخصا قد يقع في أكبر جريمه بعد الشرك وهي جريمه ايه ترك الصلاه ومع ذلك يبتلى ويفتن بأن الله يوسع له في رزقه ابتلاء واختبار ثم كتبت هذه الوصيه هي عبادة ام عمل يعني دنيوي مح فان كانت عبادة طيب هل اللي كتبها وجه الله لا ده علشان الايه الترغيب والترهيب الموجود في الوصيه وليس لوجه الله فيعني يشيع من وقت وآخر أيضا أن فتاة رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقاله إن الساعة ستكون قريبا وعلامة ذلك أن تفتح مصحفا قديما فتجد فيه شعرة تجد الناس يعني إيه يهرعون إلى فحص المصاحف للتفتيش عن الشعرة المزعومة في نفس الوقت هو يعني لا يبعد إن يجد شعر شيء وارد جدا اخيرا يعني نقول باختصار في قضية الرؤى والمنامات نقول كما قال الشاطبي رحمه الله لا يستدل بالرؤية في الأحكام إلا ضعيف المنه المنه يعني إيه العقل يقول الشاطبي وربما قال بعضهم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي كذا وأمرني بكذا فيعمل بها ويترك معرضا عن الحدود الموضوعة في الشريعة وهو خطأ لأن الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعا على حال إلا أن تعرض على ما في ايدينا من الأحكام الشرعيه فإن سوغتها عومل بمقتضاها والا وجب تركها والاعراض عنها الرؤيا لا يؤخذ منها احكام على الاطلاق وإنما فائدتها يقول الشاطبي وانما فائدتها البشاره او النظاره خاصه واما استفادت الاحكام فلا فلو رأى في النوم قائلا يقول إن فلانا سرق فاقطعه أو فلان عالم فاسأله أو اعمل بما يقولون لك أو فلان زنى فحده وما اشبه ذلك لم يصح له العمل حتى يقوم له الشاهد في اليقظه وإلا كان عاملا بغير شريعة إذ ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده ولا يقال إن الرؤيا من أجزاء النبوة فلا ينبغي أن تهمل وايضا إن المخبر في المنام قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد قال من راني في النوم فقد راني حقا فإن الشيطان لا يتمثل به وإذا كان فإخباروه في النوم كإخباره في اليقظه فبيرد الشاطبي على هذا يقول لأن نقول إن كانت الرؤيا من أجزاء النبوة فليست إلينا من كمال الوحي بل جزء من أجزائه مش هم ناس أولئك الرؤيا جزء من النبوة نقول نعم لكن هل هي الوحي الكامل أم واحد على سبعين أو ستة واربعين إلى أخير رواية مختلفة فهي ليست الوحي الكامل نحن عندنا الوحي الكامل وهذا هو الذي نعتد به يقول إن كانت الرؤيا من أجزاء النبوة فليست إلينا بالنسبة إلينا ليست من كمال الوحي بل جزء من أجزائه والجزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوجوه، بل إنما يقوم مقامه في بعض الوجوه وقد صرفت إلى جهة المشارة والنظارة يبقى الجزء صار حجة فقط في, في البشاره والنظارة يبقى إذن الرؤيا لا فائده منها على الإطلاق سوى التبشير أو التحذير فقط أما التشريع فغير وارد على الاطلاق وايضا فإن الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبوة من شرطها أن تكون صالحة من الرجل الصالح وحصول الشروط مما ينظر فيه فقد تتوفر وقد لا تتوفر وأيضاً فهي منقسمات إلى الحلم وهو من الشيطان وإلى حديث النفس وقد تكون بسبب هيجان بعض الاخلاط فمتى تتعين الصالحة حتى يحكم بها وتترك غير الصالحة ويلزم أيضاً على ذلك أن يكون تجديد وحي بحكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم في وحي جديد بحكم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو منهي عنه بالاجماع حكى الشاطبي أيضاً يعني قصة شريك ابن عبد الله حينما دخل على المهدي فلما رأاه قال علي بالسيف والنطع قال ولما يا أمير الأمنين قال رأيت في منامي كأنك تطأ بصاطي وأنت معرض عني فقصصت رؤياي على من عبرها فقال لي يظهر لك طاعه ويضمر معصيها فقال شريك له والله ما رؤياك برؤيا رهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ولأن معبرك بيوسف الصديق فبالاحلام الكاذبه تضرب اعناق المؤمنين فاستحيا المهدي وقال اخرج عني ثم صرفه و وأما واما التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم بحكم فلا بد من النظر فيها ايضا لانه اذا اخبر بحكم موافق لشريعته فالحكم بما استقر حكم يكون بالشريعه وان أخبر بمخالف فمحالف لانه صلى الله عليه وسلم لا ينسخ بعد موته شريعته المستقره في حياته لان الدين لا يتوقف استقراره بعد موته على حصول المرائي النوميه لأن ذلك باطل بالاجماع فمن راى شيئا من ذلك فلا عمل عليه وعند ذلك نقول إن رؤياه غير صحيحه اذ لو راه حقا لم يخبره بما يخالف الشر لكن يبقى النظر في معنى قوله صلى الله عليه وسلم من رآني في النوم فقد رأني وفيه تأويلان أحدهما ما ذكره ابن رجل إذ سئل عن حاكم شهد عنده عدلاني مشهوران بالعدالة في قضية فلما نام الحاكم ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما تحكم بهذه الشهادة فإنها باطلة فأجاب بأنه لا يحل له أن يترك العمل بهذه الشهادة لأن ذلك ابطال لأحكام الشريعة بالرؤية وذلك وذلك باطل لا يصح أن يعتقد إلى آخر كلامه في هذه الجزئية كذلك ذكر بعض العلماء صورة أخرى من هذه الأشياء يقول القرافي فلو رآه صلى الله عليه وسلم وقال له إن امرأتك طالق ثلاثا وهو يجزم بأنه لم يطلقها فهل تحرم عليه بحجة أن الرسول عليه وسلم في المنام لا يقول إلا حقا يعني إذا روي طبعا الواضح جدا في جواب مثل هذا أن إخبار النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة مقدم على الخبر في النوم لتطرق الاحتمال للرائي بالغلط في ضبط المثال فأخيرا يقول العلم القاري لا اعتماد على رؤية المنام في غير حق الأنبياء عليه الصلاة والسلام مع أن الرؤى قد تحتاج إلى تعبير يناسب الرائي أو غيره في هذا المقام فلو فرض أن أحدا رأ النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بفعل شيء أو تركه على خلاف قواعد الإسلام فليس له القيام بذلك الأمر بإجماع علماء الأنام قلوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبركنا وحمدك أشهد أن لا إله لأنت استغفرك أتوب جزى الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل على هذه المحاضرة القيمة ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالاسكندريه رقم الهاتف 52 99 33 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته